وإذا حشر الناس كانوا لهم أعزاء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين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 وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا افْتِكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرفِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ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 والذي قال لوالديه أُفِلَكُمْ أَسْعِدَانِي أَنْأُخرجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِهِ وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ اللَّهُ وَإِلَكَ آمِنٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ آمِل إن وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إلَّا أَسَاعِطِي الْأَوَلِّ أُلَّا إِكَالَذِينَ حَصَّقَ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إنهم كانوا قاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذَهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فاليوم تجذون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون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 كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك لنه القوم المجرمين ولقد مكتبوا كناهم في ما إمكناكم فيه، وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة، وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة، فما أغن عنهم سمعهم. فما أعلَمَ عنهم سمُّهم ولا أدرَّ صارمهم ولا أفِدَّتهم من شيء إذ كانوا إذ كانوا يجحدون بأيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزؤون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 فَلَمَّا حَضَرَهُ قَالُوا انصت فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إننا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدق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 وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أُولِيَاءُ أُولَاءِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الله الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيب خلقهم بقادر ولم يعيب خلقهم بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير.